ظهري فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن ألي أن يحور بلاء إن ربه كان به بصيرا فلا